إن الله يحكم ما يريد 112. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا أمين البيت الحرام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 وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم البيتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به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 اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن الضر في مخمشة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم؟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 وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم إلا الغائط أو لمستم النساء أو لمستم النساء فلم تجدوا ما فتيمم صعدة وطيبة فمسحو بوجوهكم وأيديكم من ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليقهركم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 يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ هم قوم ان يبسقوا اليكم ايديهم فكف ايديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون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 وعذرتموهم وأقربتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم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 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمُ اذْكُرُونِ عَمَّتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِي كُمْ آبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكَ وَأَتَكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدٌ مِنَ الْعَالَمِينَ يَا قَوْمُ دُخُولُ الْأَرْضِ الْمُقَدِّسَةِ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ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 121. فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين 122. قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين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 لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسق يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فقوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخي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 اَتُومِرُّسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لُسْرُفُونَ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا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 فاعلموا أن الله غفور رحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِلُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ ليَفْتَدُو بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقْبِلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ يُرِيدُونَ أَن يَخُوْجُ مِنَ النَّارِ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ قِيمٌ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 يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا من الذين قالوا آمنا بأفواهم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سمعوا للكذب سمعوا لقوم آخرين لم يأتوا 111. يحرفون الكلمة من بعد مواضعه 112. يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا 113. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا 114. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم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 وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَإِنْ عَدَوْا التَّوْرَاةَ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وما أولئك بالمؤمنين القرآء فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا والذين هادوا والربانيون والأحبار بمستحفظ من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشون الناس وخشون ولا تشتروا بأيات ثمن قليلا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 وَسِنَّ بِسِنّي وَالجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وقفينا على آثارهم بعث بن مريم مصدق لما بين يديه من التواعات وأتينا بالإنجيل فيه هدى فيه هدو ونور ومضد قل ما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين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 يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم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 119. وأن أكثركم فاسقون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 114. والربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحف لبئس ما كانوا يصنعون 115. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهما بسوطتان ينفق كيف يشاء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 119. فما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين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 111. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسولا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا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 وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارَ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَمَسَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ 121. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم 122. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام 123. انظر كيف نبين لهم الآيات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 كثيرا منهم فاسقون لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَقُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمَّ وَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارًا ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيبُ مِنَ الدَّمِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ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 فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تقعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم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 فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا تَقَوَّوْا آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ تَقَوَّوْا آمَنُوا ثُمَّ متقوا وأحسنوا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 يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاءه مثل ما قتل من نعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة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 يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبدل لكم تسؤكم وان تسالوا عنها حين ينزل القران تبدل لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سالها قوم من قبلكم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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ أَبَا أَنَّا أَوَلَوْ كَانَ أَبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَفُسَكُمْ لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا شَهَادَةُ بينكم إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الموت حين الْوَصِيَّةِ اثنان ذوى عدل منكم غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسنهما من بعد الصلاة فينقص بالله إن ارتبتم لا نشتري لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتب شهادة الله إنا إذا من الآتمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسما بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا من الظالمين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 فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَإِذ أُوحِيَ إِلَى الْحَوَارِجِينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ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 وَإِن تُوَفِّرَ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمٌ يَأْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا